وَمَا أَن زَلنا علىى قَوْمِين بَعْدِ جُدٍِ مِنَ السَّماءِ وَمَا كُّا وَمَا كُّ مُنزِلين إِن كَانَت إِللاا صَيْحَةَ وَاحِيدَةَ فَإِذَاهُ خَمِدُون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 لِأكُلُ مِنْ ثمَمَرِهِ وَمَامِلَُأَْديهِم أَفَلَا يَشْكُرون صُببحانَ الذي خَلَقَ الأزْواجَ كُلهاَا مَِّ تُ بِتٌ الأأَرضُ وَمِنْ أَنفُسِهِم وَمِنْ أَفُصِهِم وَمِنَّا لا يعلممُون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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنَ الرَّقْدِ نَ هَذَا مَا وَعَدَ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 فإذًا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تُظلم نفس شيئًا ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون إن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 سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز لعما ايها المجرمين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 وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تحقلون هذه الجهنم هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشأ هؤلاء طمسنا على احيينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فانا يبصر وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّهِ عِنْدَهُ نُنَكِّسْهُ فِي الخلق أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَأَمَّا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إن هو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِّيُنذِرَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ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 وَلَهُمْ فِيهَا مَنافِع وَماشارِبَ أَفَلَا يَشكُرُون وَاتَّخَذُوا مِ دُون اللهِ آالِهَةَ ل عََّهُم يصَرُون لَا يَستطيرونَ نَصْرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مَحبرَرُون سَلَاحُ حُزْنِ قَوْلِهِم إِنَّا نَحْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُلَنُّونَ أَمَن يَرَى الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ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 اي يقول له كن فيكون فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون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 وَحَشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ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 وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاعِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون, وهم مكرمون في جنات النعيم عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ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 اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْدُون قَالَهَا الْأَنْتُمُ الْمُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ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 لِمِثْلِ هَذَا فَالَّذِي يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ اطلعوها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها الاشوبا من حميم ثم ان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 نَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ كَنُجُومٍ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ الله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَمُعْظِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُو هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إن كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحسِنِين إِهُماَا مِنْ عبَادِنَ الْمُؤْمِين وَإِنَّ إِلسَلَمِنَ الْ المُقْسَلين إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَ تَتَّقُ أَتَدَعونَ بَعْلَ وَتَذَرُونَ أَحسَلَ الْخَالِقِين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 ذلِكَ نَجْزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ صُن قَدْ مَرَّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحون فساهم فكان من المدحض فالتقطه الحوت وهو مليل فلولا انه كان من المسبح فلولا انه كان من المسبح لالبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين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 وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتمين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين يكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصفهم فسوف يبصرون فَ بِعذاابِنَا يَسْتجِلون فَإِذاَا نَزَلَ بِ سَاحَتِهِم فَسَ أَصَضاحُمذَرين وَتَوََّ عَنهُم حََّ حين وَبَصطْ فَسوفَ يُبَصِرون سُبَبحانَ رَبِّكَ رَبّ العِذَّةِ عَ يَصِفُون وَسَلَامٌ على المُرسَلين وَالحَمدُ للِلههِ رَبّ العالملَ بِسمِ اللههِ الرَّحْمَان الرَّحيين ص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 قَالُوا إِنَّ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنُمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا إِنَّ هَٰذَا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخرة ان هذا الا اختلاق ان نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من, ذكري بل, في شك من ذكري بل لما يذوقون عذاب أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَاءِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ وَمَا نُنَظِّرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرِيقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَسْخَرُ عَلَاهُمْ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 إَخَلُوا عَ دَودَ فَفَزِع مِنهُم قالوا لَا تَخفْ قالوا لاَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَ بَعضُناَا عَ بعْضٍ فَحكُمْ بِنَا فَحْكُْ بَيْنَناَا بِالحَِّ وَلَا تُشْبقَ وَوحدنَا إى سوَو إ الصرض هذا اخي له 90 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال قد ظلمك بسؤالنا عجزتك الى نعاجه وان انكثيرا من الخلقاء لا يبغي بعضهم لا يَدغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكموا بين الناس بالحق ولا تتبعوا الهوى ولا تتبعوا الهوى فيضلكم عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت فَسَخخرناَا لَهُّحَتَجرِي بِأَمِهِ رُخَ أَنْ حَيثُ أَصَ وَالشَّطينَ كُ بَ إِ وَغَوواص وَآخرَرينَ مُقَّنين فِي الأصد هذا عَط فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن لمسني الشيطان بنصب وعذاب ورتُدْ دَرَجَ لِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وذكرى رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّ اخلصناهم بخالصه بكر الدام وانهم عندنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل ويسع ود الكف وكلهم من الاخيار هذا ذك وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّأْوَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَارًا وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّهَا غَالِظَةٌ لِّزَقٍّ مَا لَهُ مِن نَّفَادِ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس الملاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا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 قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ وَأَثِمَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا فِينَا وَطَالُ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إن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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأحلى إذ يختصون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنك إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام لن جهنم منك ومن من تتبعك منهم اجمعين وَماَا أَسْأَنُكُمْ عَلَمِ مِنْ أَجرين وَماَا أَنَ مِن المُتَكَِّف إنهُ وَإِلَّا ذِكْرُ للِعَمِين وَلَ تَلَم نَبَأَهُ بَعدَ حين بِسممِ اللَّهِ الرَّحمَانِ الرَّحيم تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ صَلَاسٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيدًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ مِنَ النَّاسِ أَنَّ دَاعِدَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا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 قُل إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَالَّذِينَ نَجَتْنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يُعْبُدُوهَا وَأَنَا أَبُوءُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَا أَبُوءُ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عباد الذين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه سَنَكَهُ وَنَابِعًا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لوللالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث كتابا متشابهة مثانية قشع إخر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 هذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانَوا يعمُون وَلَقدَد غَرَبناَ لِا سِف هذا القُرآامِ مِ كُلِّ مَثَلَِّ عَهُم لعََّهُم يتَذَكَرون قُرآانًَا أَرَضًا غَيرَذي وَجَِّ عَهُم يتَّقُون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 انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون